وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون